بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ولا يقتضي التكرار سبق أن الأمر يدل على الوجوب إذا صرفه وصارف. والمسألة الثانية لا يقتضي التكرار على الصحيح خلافا للحنفية فإنهم يرون التكرار مثل الحج فهو أمر ولا يلزم منه أن يؤدى أكثر من مرة للمسلم لما أمرهم بالحج قالوا أكل عام يا رسول الله فسكت قال قلت نعم لو وجبت والعمرة أو قال إلا إذا دل الدليل عليه أي على التكرار مثل خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله هذا في اليوم والليلة هو مثل في كل عام مرة كقوله سبحانه عن شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكالزكاه في قوله واتوا حقه يوم حصاده والمسألة الثالثة قالوا ولا يقتضي الفور يعني كدخول الوقت لا يلزم من يؤدى بعد الأذان لا يلزم من تؤدى الصلاة بعد الأذان قال أن الغرض منه إيجاد الفعل وهو الصلاة لقوله سبحانه أقم الصلاة من غير اختصاص بالزمن الأول يعني أن الزمن الأول ليس بأولى من الزمن الثاني لذلك قال دون الزمن الثاني فسواء فعله في أول الوقت أو آخر الوقت فهو فاعل للأمر لكن دل الدليل على قوله سبحانه فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرا من ربكم فقول وعجلت إليك ربي لترضى ولما سؤل مسلم عن أي لو أحب أي حب الأعمال الله قال الصلاة على وقتها. ويترتب على ذلك الحج. هل من حين البلوغ يجب على المسلم أن يفعله أم أنه على التراخي؟ على قول مؤلف رحمه الله. أنه على التراخي سواء حج عمره خمسة عشره هو الزمان الأول من الأمر أو عمره سبعون عاما في الزمان الآخر من عمره والمسأل الرابع ذكر بقوله الأمر بإيجاد الفعلي أمر به يعني مثل أقم الصلاة هذا أمر بقامة الصلاة وبما لا يتم الأمر إلا به يعني أمر بما لا يتم بما لا تتم الصلاة إلا به مثل الوضوء وستر العورة ذلك قال كالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم الأمر إلا به أمر بالطهارة كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة وكذلك الأمر بالدخول في الإسلام من شروطه الأمر بمعنى لا إله إلا الله وهكذا قالوا إذا فعل خرج المأمور خرج العبد من عهدة المأمور يعني إذا فعل الأمر خرج عن عن ذمته ذلك فعل ذلك الأمر وأدم أمره الله عز وجل به ولا يلزم منه إعادته. ويتفرع عن ذلك لو مثلا صلى المسلم ثم بعد الصلاة شك هل توضأ أم لا؟ نقول وإذا فعل وإذا فعله العبد خرج عن عهدة المؤمر. ولا يلت ولا يلتفت لذلك الشك. لا الله. وعلم.